والعزيز الرحيم وعده الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن لآخرتهم غافلون أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَأْذُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ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 ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي, فيحيي به مرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره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 هل لكم مما ملكتم أنكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل آيات لقوم يعقلون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 أو لم يروا أن الله يبس طرِّزَ لِمَن يش وَيَقَدر إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يُمْنُونَ فَأَتِذَ الْقُرْبَ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَيِّ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبَلِسِينَ فَانْظُرْ لَا أَثَرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيلُ رُضَّ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِيلَةٌ مَوْتٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنَّ رُسَلْنَا رِحْمًا فَرَأَوْهُمُ الصَّفَرَ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ ي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 وقال الذين أوتوا العلم وليما لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن إنتموا إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يُقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بلا يوقنون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 أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب سعير.